أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات ولرد وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله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 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِلُنْثَةٍ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَرَّأُ مِنَ الْقَوْمِ يَتَوَرَّأُ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ لَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَسَاءَ مَا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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد رسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب نليم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 وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحٍ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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود لنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا لاحين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم وَجعللَ لُم صَابِيينلَ تَقيِيكُم الْ الحَرى وَسرَابينلَ تَقيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتم نِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ لا علَّكُمْ تُسلِمون فَإِنْ تَوََّْ فَإِنما عَلَيكَ الْ البَلغُمُبين يَععرفونَ نِعممَتَ اللهِ ثمُ يُكِرونها وَكْثَرهُمُكافِرون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 مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ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 يومتي كل نفسة جدلُ عن نفسهَا وَتوف كلُ نَنفسَّ عملِلة وَهُم لا يظلم وَضَرَبَ اللهَّ َمثل قَرَة كانَانت مِنَ تمطُم إِتَياتهَا رزقُها رد مِن كل مكان ياتيهَا رزقُهاَا رغدًا مِن كلِ مكان فَكفرتْ بِأَنعُم الله فَأَذااقَه الله لِباسَجوعِ والالْخَووفِ بِمكانوا يصْنعون وَلَقَد جَاءهُم رَسُول مِنهُم فَذَّبُهُم فأَخَذَهُم الْ العذابُ وَهُمْ ظَالِم فَكُلوا مِمَّا رَزَقَكُم اللهَّ حَ لَهُم طَباَ وَشْكُرون حمَ اللهَِّ إن كُنتُمُ إَّهُ تَعبدونُون إنماَا حَرَمَ عَلَكُم الْ المَييتَةَ وَدَّمَ وَحمَ الْ الخنزيرِ وَماءؤه الذي غَيرر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 وَما كانَ مِنَ المُشكين إِ ماَا جُعلَ السَّبتُ علىى الذيين نَاخْتفُ فين وَإِنَّ رربكَ لا يحكمُ بينهُمْ يَهُمَ القياامَةِ فيِي مَا كان فِيه ي اختْفون أُدَع إلىى سَبينِ رَبِّكَ بالالْحِكمةَةِ وَْمَووعِظَة الْ الحَسَنَةِ وَجاجِهُ وَجادِلهُم, وجادلهم بالَّين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 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ